and I'll Yeah. مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك Quan la أنما نوف في اليهم اعمالهم فيها نوف في اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولائك الذين ليس لهم في الاخره الا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 يراتهم كافرون الائك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من اولياء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 قال ان قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي فعم يت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون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 وَيَقُولُ مِنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُم أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ عَلَا أَقُولُ إِنِّي مَرِيتُ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 صَحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ كان اللَّهَ يُرِيدُ أَن يُذِيقَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع نَسْخَرُ <تسخروا> مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ عزيليه <laughs>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 اسالك ما ليس لي من علم والا تغفر لي وترحمني ان كون من الخاسرين قيل يا نوح اقطب بالسلام مننا وبركات, وبركات عليك وعلى امم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من إن أجري إلا على الذي فَطَرَنِي أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء يُكْمِ جَرَرا وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قولك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 ك مِن دُوني فَكدونُ جَمًا ثمَُّ لا تُظِرون إِن تَكَللتُ على الله ي رَبّ وَرَِّكُمَِّ صيته ان على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تنظرون شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه هدى نجينا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 ala inna 'adankafaru rabbahum ala bu'da alni'ad qawmuh wa ila thamud akhahum salihan qala ya qawmi'budu allaha ma ilahin ghayru huwa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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا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 فَدَرُوا نا تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال انتم تتعون في داركم ثلاثه ايام ذلككَ وَعدٌ غَيرُ مَكذَُ فَلََّا جَ أَأَمّونَا نَجَّنَ صَانِحَا نجَّنَ صَانِحَ وََّذينَ آمَنُوا مَعَ بِحْمَةٍ مِ وَمِنْ خِزَ مِ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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِنَا وَامْرَأَتُهُ قَان فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد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 بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مَسْوَمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِ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 خاف عليكم عذاب يوم محيط ويلقوم اوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس اشياء ولا تبخس تعسوا في الارض مفسدين بقيه والله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفي قالوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إنك لأنت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 وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا لَا لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أي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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وُرَاءَكُمْ ظَهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بأخير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 تَعْبُدُونَ آلِهَةً الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا لَن يَمَسَّهُمْ بِنَصْبِ أَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زادُوهُمْ غَيْرَ تَذْكِيرٍ وَكَذَالِكَ أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره يُلْهِمُ نَفْسٌ إِنَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِتْنَةٌ مَا لَهُمْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وشهيد ma dama tisamawati walardu illa ma shaa'a rabbuk inna rabbaka fa'alul limaa yureed wa ammal ladheena sa'du fa السماوات والارض خالدين فيها بعد متي السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء توليف في ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك من مريب وان كل لما يوفيهم ربك اعمالهم ان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 وَيَرَى كُمْ أُولُ بَقِيَّتِي يَنْهَوْنَ عَلَى الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّا قَلِيلٌ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ أَمَ كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى Võtame, et kerime, et rubi keela, emla, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, jaha, قران للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ان تنتظرون الا لله السماء فَاعْبُدُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَاعْبُدُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا